على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فهذا هو الدرس العاشر في فلسلة أخلاق واداب طالب العلم شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا في يوم الاربعاء في الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف قالت أصاب ضلchez أنا بارك إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومشيئة أعمالنا ما الله له وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد ذكرنا فيما سبق من المزالس أهمية السهد في الدنيا بالنسبة لطالب العلم وكذلك ذكرنا خدورة خد حد الرئاشة الخد التصدر وقد وقفت على كلام نفيش لابن قيم الوجية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد يتعلق من هذين الأمرين. أنا فحسب أقرأت عليكم حتى ندرك أهمية جد الدنيا وخطورة إصار الدنيا على الآخرة بالنسبة لطالب العلم وكذلك خطورة حب الرئاسة. لأن حب الرئاسة يفصل على طالب العلم غايته يمشي عليه طلاته الأئميه قال ابن القيم الزواجية كما في أشطخ أسم شهر بعد المئة من فضعة دار عالم الفوائد من دار دار عالم لكتاب كل من آه فراء الدنيا من أهل العلم واشتحق بها بد أن يقول على الله غير الحق في تتواه وفي اسمه وفي تتواه وفي اسمه. في خبره وإنجامه وعلل ابن قيم الزوجيه هذا بقوله لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلافه على خلاف أغراض الناس وليس يما أهل أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا في إذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا شهوات نعم لم يتم له ذلك إلا دفع ما لبابه من الحق ولا شيما إذا قالت له بشبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويصور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاءته ولا شبهه فيه اقدم على مخالفته وقال أي ممنيا نفسه لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشبههم قال تعالى فقال من العديد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقالا فخالف من بعدين خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيخفر لنا وإي عرض مثله يأخذوه لم يؤخذ عليهم ميثاق كتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قلت ما ذكره ابن قيم الجوزيه في قول هذا العالم الذي اتفقت له الشبه مع الشهوه ديما خرجا بالتوبه هذا قد يكون اصيب بداء الارجاء بداء الارجاء اللعين اللهم الذي نحن ذمه السلف قاطبه حيث أنه يستمر على المعصية ويصد عليها ويتمنى على الله الأماني وهذا بالخلاف الرجاء في رحمة الله فالفرق بين الرجاء في رحمة الله وبين التمني على الله الرجاء يكونوا بمجاهدة النفس وفي إفسان الظن بالله فأنه سبحانه يطفل لها رباه وإن تترص ما دام في كل مره يتوب التوبة التوبه الصادقه اما الذي يصر على المعصيه ويدام عليها ويستهين بأحكام الله أو يتبع الشهوات مع الشبهات ثم يقول اللي خرج من هذا يتمنى على الله وهذا من داء الإرجاء اللعين أو من آثار داء الإرجاء ثم قال المقيم الجوزين فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أختهرهم ومصرون على ذلك وذلك والحامل لهم أن على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وسرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وسرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وسرعه وحكمه, وحكمه فطارة يقولون على الله ما لا يعلمون، أما طارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون، أي يقصد المتقين. يعلمون أن الدار, خ... أن الدار الاخره خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرئاسة والسهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسن ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخصتها والآخرة وإقبالها ودعمها وهؤلاء يعني يشيروا الذين اثاروا الدنيا على الاخره لابد ان يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الامران لان اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنه والبدعه أو ينكسه ويرى البدعة سنة والسنة بدعة هذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات وهذه الآيات وهذه الآيات فيهم إلى قولهم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأدبعوا الشيطان فكان من الغروين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تطفقه يلهث فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه لما تأمل ما يتضمط هذه الآية من ذنه وذلك من وجوه وذلك من وجوب احدوها انه ضل بعد العلم واختار الكفر على الايمان اختار كفره على الإيمان عمدا لا جهلا نوع انه فارق الايمان مفارقة مفارقه من لا يعود إليه أبدا لأنهم سلخا من الآيات بالجملة كما تنسرق الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسرخ منها وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه حيث ظفر به واشترشه ولهذا قال تعالى لأدبعه الشيطان ولم يقل تبعه فإن في معنى فأدبعه أدركه ولحقه وأبلغ من تبعه لفظا ومعنا رابعها أنه غوى, أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد واخص بتشاد القصد والعمل كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. هذا الفرق بين الغي والضلال. وهذا فرق هام. يعني هذه فائدة قيّمة ذكرها كرر أذنوك للمجرمين أن الغي والضلال في العلم والقصد، وأخص بفساد القصد والعمل. أما الضلال، هو اخصه بفساد العلم والارقان نعم من يعني من اراد ان يتكلم معي فإن شاء الله بعد بعد الدرس ان شاء الله تعالى بعد انتهاء الدرس قال ابن قيم الجهجية إذا أفرد حدوه دخل فيه الآخر وإذا افترق فالطرق ما ذكر يعني كما ابن القيم أراد أن يقول إنه إنهما إذا اجتمع فرق أو إذا افترق اجتمع الغي والضلال خلصها أنه سبحانه ولم يرشأ أن يرفعه بالعلم فكان شبه هلاكه لانه لم ير لم يرفع به انا قلت للاخ هذا الذي يعني ينصح التحدث معي بعد انتهاء الدرس ان شاء الله تعالى لا الاخ اكثر من ذلك وانه سنغلق عليه طالب مخيم الزوزين فصار غالا عليه فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخفت لعذابه وسادسها أنه سبحانه أكبر عن حسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأسرف الأعلى على الأسرف الأعلى وسادعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسه نعم لم يكن عن خاطر وحديث نفسه ولكنه كان عن إخلاق إلى الأرض الميل نعم والمي بكلية إلى ما هناك وأصل إسلاهي اللزوم على الدوام كما قيل لجما الميل إلى الأرض ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لجما الإقابة به نعم. أنه راغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتضي به ويتجعونه ومتاشرها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص حيوانات همة وأسقطها نفسا وأدخلها وأشدها كلبا ولهذا سمي كلبا وعاشرها أنه شدها لهته على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرص نعم وحرصه على تقصيرها لاهثي الكلف في حاله تركه والحمل عليه بالطرد هذا ان إن تركه ولسان على الدنيا وإن وعيده وشيا فهو كذلك فاللهس فاللهس, فاللهس <تصفيق> نعم لا يخيقه في كل حال كلاها في الكل إلى آخره هذا حال العالم المؤثر الدنيا على الاخره مؤمن العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وضوطه ووجده وما هواه نفسه ولهذا قال ان الناس وغيره ان فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد جاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا الناس يقولون ان العلم يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون وهذا واضح في واقعنا الناس انتهى كلام المقيم الجوزية أقول ما ذكره ابن قريم الجوزية في السابق واقع في جمالنا لمن يتامل ولو أمسلة كثيرة وفيها ألعها لمن غلب عليه الهوى واشتتنا بالدنيا واشتتنا هو عليه من رئاسة أو من تصدف ونعوذ بالله من حال هذين من حال العالم الفاجر المسكين الدنيا ومن حال العابد الجاهل سبحان الله طالب العلم السلفي الذي اتبع منهج السلف الصالح في علمه وفي اعتقاده وفي عمره إذا نظر إلى حال بعض الأحزاب التي فارقت أهل السنة ودخلت في الفرق المختدعة نحو الحزب الإخوان ونحو جماعة التبليغ والدعوه يدرك هذا فيرى العالم الزاجر في بعض من ينتمي هذا الحجم أو ينتمي إلى بعض الفرق التي خرجت من تحت عداء هذا الحجم نحو القبضية ونحو ما خرج منها نحو الصمورية وتنظيم القاعدة إلى آخرين ويرى أيضا العابد الجاهل راشط شاطئا في جماعة التنبيذ والدعوة وإلا شك يكون هذا أبلغ في المتشوف فما أصل العباد الجهاز في الصوفية وفي الروافط نعم فشحان الله شارط القنوات الفضائية تخرج لنا الكثير من هؤلاء, من هؤلاء الآن إلا ما رحم الله منه وهذا الذي ذكره المقيم الجوجية أيضا يرتبط لمشألة أخرى هامة يعني ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها هي اقتضاء العلم العمل وبهذا عنوان الخطيب البغدادي كتابه, كتابه العظيم في هذا الباب اقتضاء نعم اقتضاء العلم العمل ومن كلامه النفيش كلام الخطيب البغدادي النفيس في مقدمه في مقدمة كتابه هذا الذي ينبغي ان وايضا ان ما تدبره وأن نتأمله حتى ندرك أهمية هذا الأمر أو خطورة تركه لما أنه قال رحمه الله تعالى كما في الصفحة الثامنة عشر من ربعة مكتبة المعارف التي هي بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال سمئين موسيقى يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه واجهاد النفس على العمل بموجبه العلم شجرة والعمل نعم والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا وقيل العلم والد العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والرواية مع الدراية فتأنش بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنش بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولا تجمع بينهما وإن إن قد نصتيبك منهما وما شيء أضعف من عالم ترك الناس انه لفساد طريقته <تصفيق> وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته وهذا موافق لما ذكره ولمقرأ من كلام ابن من القيام منذ قليل والقليل من هذا نعم مع القليل من هذا أنجى في العاقبة قليل من العلم أو من العمل أنجى أما أن يوجد علم كثير بلا عمل فإنه يكون خجزة على صاحبه وأن يوجد عمل كثير بلا علم فإنه يكون وداً على صاحبه لأنه يكون يكون عملا على جهل فيقع في غالبا في البدع وفي المحدثات، لأنه عمل على غير علم فعلم كثير بلا عمل وبال وعمل كثير بلا علم وبال كذلك على الشرطين ثم قال الخطيب والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجف العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمن على عديه النعمه فاما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاشترشال وايثار الخفض ودعتي والميل مع الراحة والشعة فإن خواتم هذه الاتصال ذنيمة وعقباها جريهة وخيمة والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة فإذا كان العمل قافرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله من علم, علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبتي صاحبي غلا قال بعض اخو العلم خادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل ولا نعم ادى ونعم ونعم واذا ادعى الحق جهلا به احب إليه من انا نعم من انا دعاه جهلا فيه نعم إلى آخرين. وهذا كلام نفيس من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى موزون بميزان الشلل وسوف ياتي المزيد من البيان ان شاء الله تعالى لهذه المساله الخطيره مساله اقتران العلم مثل العمل لأنها من أخطر المسائل التي تعارضوا لطالب العلم خاصة في بداية طلبه التضيئة المجيدة من البيان لها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم من أحيان, الله. من أحيان الله عز وجل ونجيد إن شاء الله تعالى عن بعض ما تيسر من الأسئلة التي جاءت من إخواننا المستميلة يقول السائل ما حكم تتبع الصلاة في مساجد المديد هل هناك من قرينه تلزم الصلاة في مسجد الحي يعني يقول جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلاه الرجل مع الرجل اشكر لصلاته وصلاته مع الرجلين اشكر الى اخره اي ان كلما جادت الجماعه كلما كان هذا اشكر وافضل كان اشكر لصلاه الرجل احرصوا الرجال على هذا هو الأهم وكذلك من الأشياء التي بها يعني يفضل الرجل مسجدا على الأخر في حيه أو في مدينته القرب من السنة فبالإسفكت كلما كان المسجد وكان إمام المسجد أقرب إلى السنة وإلى تطبيق السنة والبعد عن البدعة كان هذا أولى تحرص على الصلاة فيه ولكن كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى إذا كان طردك للصلاة في المسجد القريب منك الذي يصلي فيه جيرانك ترتب عليه بحسادة بأن يحدث في إغارة الصدور أي أن تغير صدر جيرانك أو في شارعك أو في منطقةك الذين يصلون في المسجد القريب أو المسجد الحي، اولى تين. هنا نقول الصلاة المسجد القريب أو المسجد الحي وأدعى لما ذكرنا. وأيضا هناك نص آخر يبين فضل المشي إلى المسجد وإن بعد، يعني لو كان المسجد بعيدا وتكلفت بطوات اكثر له فهذا فيه فضل لما جاء في الصفحين من أن بني سلم لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده فأراد أن ينتقل قريبا من المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم بني سلم لكم تكتبوا آثاركم آه. وكما ثمت في الحديث الآخر حديث أبو هريرة أيضا في الشاححين أن الرجل إذا خرج إلى المسجد قلبتهم بكل خطوة حشنة هذا في الأشباب أيضا من أشباب التفضيل بين مسجد وآخر الله تعالى أعلى وأعلى يعني يقول السائل ما حكم مساركة الأخوات في الغرف الصوتية عبر النت لتدارس القرآن والعلم مع بعضنا والآن أقول إن كان هذا يقتصر عليهن ولا يمكن لرجل ان يدخل عليهن فلا جأس اما ان كانت الغرفة مفتوحه للجميع او لمن اراد ان يدخل انه يخشى ان يحدث بداخل مع بعض الشباب او الرجال مما يثير الفتنة وهذا لا ينبغي قل السائل سقف أخذ قرض لداولي من مصرف التنمية ومعلوم أن مصرف التنمية يعطي سيارات أو آلات زراعية ونحو ذلك نحو ذلك فكان يتخلص منه وهو لا يستطيع رده إلى المصرف نعم لا يستطيع الرباوية إلى المصر لا، للمصر طيب الله نحن أخذ قرض الرباوية من مصر. من المصر في التنمية وعنون أن المصر التنميات سيارات أنا ما فهمت مغزئ السؤال جيدا هل, هل السؤال يقصد أنه أخذ مالا ويريد أن منه، أنه أخذ سيارة أو آلة زراعية ويريد أن يتخلص منها فرجاء من السائل أن يحدد مقصده من السؤال هنا السؤال يتعلق بما سبق آه، وطلب الشيء المصري لا يعطي مالاً، نعم يعني يعطيه آلة وهو يشدد ثمن الآلة. والله هنا الأمر يختلف إن كان المصري ممتلكا هذه الآلة، هذه السيارة، لهذه الآلة يعني كان كان المصري هو البائع، كان المصري هو البائع الأول. وقد حاجة هذه الآلة في حاجتي وضعها للرجل على أن يشد الرجل ثمن الآلة. إحنا بالتقسيط هذا جائز على قول جمهور العلماء أما أن إنتان المشر فلا يمتلك الآلة وإنما هو يشتريها لصاحب هذا الطلب على حسب طلبيه ونتيجة صوراً. تأتي صورة تسمى في صورة المراضحة والتاخلات من أهل العليم إن كان يعني إن كان المصري أيضا يحفظ هذه الآلات أو السيارات في مخازنه أو في حيازته ثم يعود فيبيعها على الطالبين بجيادة وهي ما تسمى بالرش وهي ما يسمى بالمراضحة أن يربح فيها هذه أجازة بعض أهل العليم فأما إنتهنا لا يحوز هذه الآلات أي لا يمتلكها في مخاجينه ويختريها بناء على طلب فقط هنا تأتي شبهة التحايل على الربع إن هذا الرجل لا يمتلك ثمن هذه الشرعة فإنه تحايل بأن جعل البنك وسيطا بشراء به الآلة الآلة لهم على أن يرد له فمنها بزيادة زي زيادة الفائدة الربوية أو القرض الربوي. والله تعالى واعن. يقول الرسائل مرحبوا الرسائل الرسائل الرجال من قبل الأخوات كما هم ولاحظ. نقول هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي وهذا يفتح باب فتنة. و. يعني يجر إلى مصائب على الرجال وعلى الشباب أن يطقو الله عز وجل وأن يعني لا يدعو أنفسهم في مواطن الحرس وفي مواطن السبات وكما قال سبحانه لا تتم بدواء الشيطان. والات خطوات الشيطان نعم يقول السائل أخ سيذبح من أجل العقيقة لولده الذي يوضح أن ولد ذكر هل يلزم ذبح الخروفين عشاتين مع أن ممكن أن يصبح كل واحد في مكان مختلف وفي وقت مختلف. وأشنه كما جاء الحديث ويصبحنه يوم شادي. فأشنه أن يكون الظهر في اليوم الشادي بعد الولاد. وهذا بالنسبة للوقت أو للزمن، أما بالنسبة للمكان فلذي يعني يظهر لأنه لا. يعني خرجاً يذبح كل شيء في مكان مختلف ما دامت قد صلحت في اليوم السابق يعني ذبح الخروف في محل مثل جزاره وذبح الخروف الآخر عند بيته أو في بيته علة أو مصلحة أو أي شيء الذي يظهر ولا داعش ولا دليل يمنع ولا دليل يمنع من هذا والله تعالى على وعي على أن يكون على ان يكون لولا ان يكون ذبح الخروفين في اليوم السابع عملا بالشكر والله تعالى اعلم واعلم يقول الشائل شخص ولد له ثلاث اولاد ذكور توام هل تكفي عقيقة واحده والله ظاهر النص يقول يعني أو يدل على أنه لا تكفيه عطيقة أو نشيفة وافدة. لقوله صلى الله عليه يعني شمعان غلام شتين مكافئ. آه عن الغلام شاتين مكافئتين أو شاتان مكافئان. كما في حديث عائشة وحديث ضريحا. فالله بفض يدل على أن لكل غلام شاتين ولكن إن تعشر على الأب أو كان هذا يعني مما لا يتحتمله فلا يكلف الله رسل إلا وصعها فالياضي ما تيسر وأن سكة أو العقيمة على قول جمهور العلماء ليست واجبة والله تعالى أعلى وأعلى ونكتفذ بهذا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله من لدرس شيخنا فضيله الشيخ عبيد بن عبد الله جل جلاله رضي الله تعالى فانا اسال الاتصال عليه هذه الليله ان شاء الله لعلي ان اصطلح تحديد موعد اخر غدا او بعد غد وعن حسب ما يتيسر للشيخ نعاهد به درسا اليوم ان تيسر للشيخ هذا نسال ان أن ان يحفظه أن ينفعنا بعلمه ونذكر اخواننا درس الشيخ أنا درس الشيخ فلاح إسماعيل من كارس في ضلعة على يوم الجمعة في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة نعم و المجلس الثالث في شرح أصول السنة للإنعام أحمد رحمه الله تعالى صلى الله على محمد رضي الله تعالى